Oda-kode kuzibet rusulum mijn koe, lika, kuzibu, wala mubaddila likam mati la wa لو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون wa qul lahu la Oh, طير بجانحه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم O, degenen die kloppen met de woorden Men isch, inllaat hij zich en men قل أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كنتم صَادِقِينَ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء inlay, inlay, inlay, ولقد kon de oude من قبلك is een man, hij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 we gaan het niet tegenspreken. We gaan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 O, keife en ons waren قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهَرَةً هَلْ يهلك إِلَّا الْقَوْمُ وَالِمُونَ Waar nu versluit de verslinden, Femen آمن وأصلح Fela خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كلبوا بآيات na ben waar zijn Allah en wil قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون waar zeer bij degenen die bang zijn om te لا تكون ولا تطرد الذين يدعون ربهم We gaan niet niet spreken van ظهر وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليه Al allahu Allah bi ahl bi shakir.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 we nog oom een wa وكذلك نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنَّ En ik wil u vragen om de vraag te Samen met de vinger en de en O, ik ben een en ik مَا EN لِلَّهِ يَقْصُصُ تعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالوالمين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 waar maat iskoot min شتاب مبين وهو الذي ikom bij de licht en je Doma je begeeft u om in Hij te kwijten. Allemans, dan naar mij. Maar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 Ala de ene de landen en de zeeën, ze roepen hem, ze we we قل الله ينجيكم منها ومن كل كر. al-Qadir ʿalā āyib athālīkum ʿathābim faukum aw min taḥṭi aw rjulikum بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب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 تأخوذ في حديث غير وإنما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذ. ذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلكم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرت هم الحياه الدنيا ولا شَفِيعَ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُخْلِصُ مِنْ أُبْسِلُوا kan sabuluhum min إذ إل هدان الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين تهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه Wooien die je toepast, wooien die en aarde قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم